أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقوعها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج وبوست الجبال بسّا فكانت هباء أم بسّا وكلتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك ك المقر. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَنْفَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ شمال من اصحاب الشبال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِزَّا أَإِنَّا لَمَبَعُثُونَ أَوْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالِينَ من هالبطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 لو نشاء لجعلناه حطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْمُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا لَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَةً هَٰذَا أَمْ نَحْنُ الْمَنْشِئُونَ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 قريب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بِالْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ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 كم ولا كل لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون 14. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 15. فروحوا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 إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم